ياأََّّينَ أَمَولاتُ بطنُوا صَدَقاتِكُ بِالغَّ وَالأَبَأََّأَلولةُ بفِ قَدثوتُكُ بِالذَ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 سَوْفَ كُنْ لا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا سَيَقْدِرُونَ عَلَيْهِ إِنَّ مَا كَسَبُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِي القوم Gawman kakri